ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفقكم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 ك مِنَ من الظالمين وإي أمسك الله بضرر فلا كشف له إلاه وإي يردك بخير فلا رد لفضل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 أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله